نعم هل يكفر من قال بأن الله لا يرى في الجنة الرؤيا متواترة الرؤيا متواترة ومن أنكر شيئا متواترا إنه كافر والرؤية تواترت فيها الأحاديث لكن المقلد والجاهل والمتأول يُعذر بالجاهل والتأول ويخكم عليه بالضلال لا بالكفر أما من كان يعلم بالأحاديث الواردة ويعرف صحتها ويجحدها إنه يكفر بذلك نعم